فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 نصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشر قالوا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لن نجنه وأهله إن مراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا بهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ ما بذن به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أوا ورقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أونياك مثلا العنكبوت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع العليم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العليم الحكيم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 أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّنَاةِ إِنَّ الصَّنَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ